وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة الأكارم مع الدرس الثالث والثلاثين من دروس أسماء الله الحسنى والإسم اليوم قول الله عز وجل في القرآن الكريم فعلم أنه لا إله إلا الله هذه الكلمة التي هي كلمة التوحيد كأن الإسلام كله وكأن الإيمان كله وكأن الإحسان كله جمع في هذه الكلمة والمسلمون يرددون هذه الكلمة ترداداً كثيرا في كل وقت وفي كل مناسبة إلى درجة أنهم لا يلتفتون إلى معناها يعني حينما نقول هذه الكلمة شعار الإسلام معنى شعار الإسلام أن الدين كله ضغط في هذه الكلمة ألم يقول الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فحوا رسالات الأنبياء جميعا يعني الشيء الدقيق هو أن تضغط دينا بكامله أن تجمع الأديان كلها السماوية أن تجمع رسالات الأنبياء جميعا في كلمات فهذه الكلمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله نرددها كل يوم عشرات المرات بل مئات المرات ولو عرفنا حقيقتها لكنا في حال آخر غير هذا الحال النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل ما قلت أنا والأنبياء من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله حسنه من دخلها أمن من عذابه لا إله إلا الله كلمة التوحيد ينبغي أن نقف عند هذه الكلمة دروسا كثيرة ولكن بادئ ذي بدأ نقف عند المعنى اللغوي لهذه الكلمة لا إله إلا الله الله يقول علماء التوحيد الله علم على الذات علم على الذات الكاملة علم على الواجب الوجود في الكون واجب الوجود وهو الله وفي الكون ممكن الوجود وهو جميع ما سوى الله وفي الكون مستحيل الوجود فالله علم على الذات الكاملة علم على واجب الوجود علم على الخالق علم على البارئ المصور المسير العزيز الجبار المتكبر يعني أسماء الله الحسنى كلها جمعت في كلمة الله علم على الذات بعضهم قال الله اسم الله الأعظم اسم الذات الأعظم على كل كلمة الله لها درس مستقل لكن إذا أردت أن تشير إلى الذات الكاملة إلى الواجب الوجود المتصف بصفات الوجود وصفات الكمال وصفات الوحدانية فهو الله علم على الذات جمعت أثماء الله الحسنى كلها في كلمة الله لذلك يا الله يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين أو الرحمن الرحيم أو الله بعضهم يقول هذه من أسماء الله من من اسم الله الأعظم بعضهم قال الله بعض بعضهم قال الرحمن الرحيم بعضهم قال أي اسم تهتز له وتتفاعل معه فهو اسم الله الأعظم على كل في هذه الكلمة لا إله إلا الله الله علم على الذات الواجب الوجود أي أسماء الله الحسنى كلها مجموعة في الله طيب معنى إله في المعجم جاء ألها ألها يأله إلهة وألوهة وألوهية يعني عبد عبادته، فأله بمعنى عبده، الإله المعبود طيب، أليها يأله ألهن أي تحير أليها إليه أي لجأ إليه، هذه المعاني الثلاثة المستفادة من معنى أليها، أل يأله إلهة وألوهة. وألوهية أي عبده؟ الآن معنى عبده؟ ليس معنى عبده أنه أطاعه، أطاعه مضاف إليها معنا آخر، أطاع وأحبه، أطاع ولم يحب ليس هذا عبادة، أحب ولم يطيع هذا مستحيل، فغاية الحب مع غاية الطاعة، طيب؟ أحب وأطاع بمعنى عبده المعبود من؟ هو الله طيب لا معبود بحق إلا الله بعض ما يقوله العلماء حول هذه الكلمة لا معبود بحق إلا الله من الذي يستحق العبادة؟ هو الخالق إذا لا خالق إلا الله من الذي يستحق العبادة؟ هو الرازق هو المعطي هو المانع هو الرافع هو الخافض هو المعز هو المذل هو الفعال لما يريد هو العزيز هو الجبار هو القهار يعني اذا قلت لا الهه لا معبود من هو المعبود هو الجبار من هو المعبود هو القوي من هو المعبود هو المسير من هو المعبود هو الخالق هو البارئ هو المصور هو الرازق، هو المانع، هو المعطي، هو الرافع، هو الخافض. يعني الذي يستحق العبادة هو الرازق. إذا لا إله، أي لا معبودة، أي لا رازق إلا الله. فإذا قلت لا إله إلا الله، يعني لا معطي ولا مانع ولا رافع ولا خافض ولا معز ولا مدل ولا رازق ولا وهاب ولا مغني ولا مبدي ولا معيد، كل الأسماء الحسنا إذا جمعت تجمع بكلمة الله أي هو المعبود إذا المعنى الأول ألها يأله إلهة وألوهة أي عبد يعبد والعبادة غاية الخضوع مع غاية الحب ولن تحب ولن تطيع إلا إذا عرفت الله عز وجل في العبادة ثلاث مراحل معرفة طاعة مع حب سعادة المعنى الثاني أليها الأولى ألها الثاني أليها أليها يأله ألها بمعنى تحير الإنسان تحير بمن؟ بالصغير أم بالكبير بالجليل أم بالحقير بالغني أم بالفقير فالتحير من معاني العظم يعني تحار به الباب تحار به العقول تحار به النفوس تحار به الأسئدة إذا من جهة هو معبود لماذا هو معبود؟ لأنه خالق لماذا هو معبود؟ لأنه رازق لماذا هو معبود؟ لأنه فعال لماذا هو معبود؟ لأنه قوي لماذا هو معبود؟ لأنه محي مميت معز مذل إلى آخره هذا المعنى الأول المعنى الثاني لماذا هو معبود؟ المعنى الثاني عظمته تحار بها العقول، تحار بها العقول، أليها يأله أليها انتحير، والمعنى الثالث أليها إليه أي لجأ إليه يعني لا ملجأ لك أيها الإنسان إلا الله عز وجل، فمعنى لا إله إلا الله لا معبودة ولا عظيمة ولا ملجأ إلا الله، طبعا الإله هو الله لكن هذه لا لا نافية للجنس ما الفرق بين لا النافي للجنس واللا النافي نفي عادي قد تقول مثلا لا طالب في الصف بل طالبة بل طالبة يعني جنس الذكور ليس موجودا بل طالبة أما إذا قلت لا طالب في الصف بل طالبان في الحال الثاني نفيت ماذا أنت؟ نفيت المفرد فاللا التي تنفي المفرد تسمى اللا الحجازية أما اللا التي تنفي الجنس تسمى اللا النافية للجنس يعني إذا وقال لك أحدهم هل عندك خبز فتقول له لا خبزة عندي المقصود لا خبزة ولا قمح ولا طحينة ولا أي شيء من مشتقات القمح لا خبزة عندي بل لحم أما لا خبز عندي نفيت المفرد قد يكون عندك أجناس القمح أما الخبز نفيته وحده إذا لا إله تنفي أن يكون في الكون إله إلا الله عز وجل نعم بعض العلماء قال المعنى الأول قاله ابن عبا لا إله إلا الله أي لا نافع ولا ضارة ولا معزة ولا مذلة ولا معطية ولا مانعة إلا الله هذا التفسير لابن عباس رضي الله عنه بعضهم قال لا إله يرجى فضله ولا إله يخاف عدله ولا إله يؤمن جوره ولا إله يؤكل رزقه ولا إله يترك أمره ولا إله يسأل مغفرته ولا إله يرتكب نهيه، ولا إله يحرم فضله إلا الله، الذي هو رب المؤمنين، وغفر ذنوب المذنبين، وملجأ التائبين، وستار المخطئين، وغاية رجاء الراجين، ومنتهى مقصد العارفين. يعني أنا أتمنى على إخوة الإخوة الأكارم أن يتتأكدوا أو أن يتحققوا. ويتوقف ملياً عند هذه الكلمة هذه كلمة الإسلام الأولى هذه كلمة التوحيد الدين كله مجموعاً في هذه الكلمة قال بعضهم لا إله إلا الله إشارة المعرفة والتوحيد بلسان الحمد والتسديد إلى الملك الحميد إشارة المعرفة والتوحيد تعلمون من قبل أن نهاية العلم التوحيد ونهاية العمل التقوى أنت إذا وحدت واتقيت والحقيقة أنت متى توحد أو متى تستقيم ما دام أنت تشعر أن هناك جهات أخرى تملك أمرك فأنت موزع بينها جميعا متى توحد وجهتك إلى الله عز وجل ومتى تعبده وحده متى تصيعه وحده متى تقبل عليه وحده متى ترجوه وحده متى تخافه وحده متى تطمع بعطائه وحده إذا أيقنت أنه لا إله غيره قضية دقيقة جدا مدام في شعور أن جهة أخرى في الأرض بإمكانها أن تنفعك وأن جهة أخرى في الأرض بإمكانها أن تضرك فأنت في هذه الحالة لن تستطيع أن تعبد الله وحده لذلك الله عز وجل ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن سيد نور الدين إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله عائد إليه فلا إله إلا الله لك أن تفهمها على النحو التالي الإله هو المعبود ومن الذي يعبد الخالق يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم طيب لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله من الذي ينبغي أن يعبد هو الرزاق الرازق من الذي ينبغي أن يعبد هو المعطي والمانع والرافع والخافض والمعز والمذل والقوي والقهار والجبار يعني كل الأسماء الحسنى بمجموعها صاحب الأسماء الحسنى يستحق وحده العبادة فالإله هو المعبود هذا المعنى الأول أليها له ألها تحير عظيم الله عز وجل لا نهاية لقوته مهما عرفت عنه فهو أعظم لا نهاية لجبروته لقوته لجماله لرحمته لعدالته لحبه لعباده هي يعني منتهى النهايات الله سبحانه وتعالى والمعنى الثالث لا ملجأ لك إلا الله أليه إليه أي لجأ إليه وقال بعضهم لا إله للرغبة إذا رغبت فالله وحده ينبغي أن ترغب فيه ولا إله للرهبة إلا الله وإذا خفت فينبغي أن لا تخاف إلا الله يعني إذا حدثتك نفسك أن تخاف ليس في الكون كله جهة ينبغي أن تخاف منها إلا الله وإذا حدثتك نفسك أن تحب في, في بالكون أشياء جميلة في أشخاص في نساء في أماكن في بيوت في مركبات إذا حدثتك نفسك أن تحب شيئا ينبغي أن تحب إلا الله هذا المعنى التالي الرابع أي لا إله للرغبة إلا الله ولا إله للرهبة إلا الله الذي هو كاشف الكربة هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام لا يخافن العبد إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه يعني حالة المؤمن حالة التوحيد مع المؤمن حالة مريحة بالعكس حالة التوحيد هي الصحة النفسية وخلاف التوحيد مرض الإنسان حينما يشعر أن إنسانا من بني جلدته أمره بيده وهو لا يحبه وهو يتمنى تحطيمه هذا الشعور وحده شعور مرضي شعور يسحق شعور مدمر يعني أنت إذا أيقنت أن أمرك بيد غير الله عز وجل هذا اليقين وحده يكفي لتحق الإنسان إذا إذا أردت أن تحب فلا ينبغي أن تحب إلا الله وإذا أردت أن تخاف فلا ينبغي أن تخاف إلا من الله وإذا أردت أن تعتمد على جهة فلا ينبغي أن تعتمد إلا على الله وإذا أردت أن تثق بجهة فلا ينبغي أن تثق إلا بالله كلمة معبود تكفي لا معبودة بحق العلماء السلف الصالح ضغط كل هذه المعاني بكلمة معبود يعني الذي يستحق العبادة هل يستحق العبادة إنسان ثاني؟ لا إنسان سيموت إنسان كان في العدم ثم حدث ثم سينتهي إلى عدم هذا لا يستحق العبادة رضي عن عمران ابن حسين أن النبي قال لي قبل أن يسلم يا حسين كم تعبد اليوم من إله فقال أعبد ستا أو سبعا في الأرض و... نعم. وواحدا في السماء فقال عليه الصلاة والسلام وأيهم تعبد لرغبتك ورهبتك فقال الذي في السماء فقال عليه الصلاة والسلام فيبثيك إله السماء لا تحتاج أنت إلى آلهة الأرض لأن هذا سر الصحة النفسية أن الإنسان أمره كله بيد جهة واحدة يسعى إليها يرضيها يخافها يرجوها يطيع أمرها ثم قال يا حسين لو أسلمت علمتك كلمتين ينفعانك فأسلم حسين ثم قال يا رسول الله علمني هاتين الكلمتين قال قل اللهم ألهمني رسدي وأعذني من شر نفسي هذه بعض معاني كلمة لا إله إلا الله هناك موضوع لطيف حول هذه الكلمة التي هي كلمة التوحيد يعني لو أننا جمعنا الأحاديث التي تتحدث عن صدل لا إله إلا الله هناك أحاديث كثيرة جدا. وهناك آثار عند السلف الصالح كثيرة جدا طبعا كما قلت في أول الدرس لا إله إلا الله لا يسبقها عمل ولا تترك ذنبا كيف لا يسبقها عمل سيد أحمد مشوب بالشرك يعني إذا كان قبل أن تتحقق من أنه لا إله إلا الله أنت في حياتك آلهة كثير. بعك من مما ينبغي أن يقال في العالم الإسلامي كن مع الحقيقة هناك شخص توحيده ضعيف في حياته أشخاص كثيرون لهم تأثير عليه فإذا توجه إليهم وسعى إلى إرضائهم وخاف من غضبهم وعلق عليهم الآمال فهذا هو الشرك فإذا كنت ترجو زيدا وتخشى عبيدا وتطمع في ما عند فلان و تخاف من علان إذا العمل الصالح الخالص لله عز وجل لن يكون لا يسبقها عمر قبل أن تؤمن بلا إله إلا الله عملك مشوب بالشرك ترجو غير الله وتخاف غير الله وتعلق الأمل على غير الله وإذا, عفوا وإذا تحققت منها لا تتركوا ذنبا ان الله عز وجل لماذا تعصيه من أجل أن يرضى عنك زيد زيد بيد الله كلكم يذكر هذه القصة التي كنت أرويها لكم سابقاً أن أحد الخلفاء خلفاء بني أمية أصدر توجيه إلى أحد الولات وهو الخليفة زيد يزيد والوالي والي البصرة وكان عند والي البصرة الحسن البصري من كبار التابعين فجاء هذا التوجيه مخالفاً لما هو ينبغي أن يكون للحق فوقع في حيرة من أمره هذا الوالي عنده الحسن البصري قال ماذا أفعل أجابه كلمة توحيدية قال له أن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله إذن هو المعبود الله سبحانه وتعالى فأنت لما حينما ترى انسانا يعص الله ليرضي فلان يقصر في أعماله الصالحة ليرضي زيدا يقترف الآثام ليرضي عبيدا هذا توحيده ضعيف جدا إذا في حياته اليومية أشخاص يراهم آلهة يراهم يستحقون العبادة يستحقون الطاعة يستحقون الخضوع يستحقون الحب فما هو التوحيد أن تتخلص مما سوى الله عز وجل لا حبا ولا كراهية ولا خوفا ولا طمعا ولا أملا ولا إرضاء ولا أبدا نعم قال لما كان هذا الذكر أفضل الأذكار ألم تعلم أن أفضل الذكر لا إله إلا الله قال فالعدو لما جاءته المحنة فذعى إلى هذا الذكر من هو العدو عون. حينما أدرته الغرق فذع إلى ماذا إلى كلمة التوحيد حينما أدرته الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل أيام الكافر في اعتباره أوراق راضحة كثيرة إنه ماله بنقزه مركز القوي بنقزه أتباعه بعينه فهؤلاء كلهم في نظره آلهة فحينما يقدر الله له شيئا كريها وكل هذه الآلهة التي توهمها لا تستطيع أن تفعل شيئا عندئذ يسقط في يده ويقول لا إله إلا الله يعني قد يظن الإنسان المال كل شيء في مقتبل حياته كلما انتد به العمر يرى أن حجم المال يظهر إلى أن يعده شيئا ولكن ليس كل شيء أما إذا جاء الموت لا يرى إلا الله وأن هذا المال عارية مستردة وأن الله عز وجل ملكه إياه فيتقرب إليه يعني أنا بدي أريد أن أوسع معنى الألوهية أفرأيت من اتخذ إلهه هواه هو؟ إذا أحذبت شيئا وعفيت الله من أجله فقد عبدته والعوام تقول اتزوج فتات يعبدها معنى يعبدها يعني يحبها ويثق بها ويمحضها كل إخلاصه وكل طاعته ولو أمرته بمعصية يعني العبادة كما قلت لكم غاية الحب مع غاية الطاعة فإذا منحت هذه الطاعة وذاك الحب لغير الله عز وجل فهذا هو الجهل لذلك حينما قالوا نهاية العلم التوحيد حينما ترى أن كل الخلق دمى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 أما ولي الله سيدنا يونس حينما دخل في بطن الحوت ودخل في ظلمات ثلاث نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت لماذا قبلت هذه الكلمة من سيدنا يونس ولم تقبل من فرعون كلاهما في المحنة قال لا إله إلا الله العلماء قالوا فرعون ما عرف الله قبل المحنة لذلك ما نفعته عند المحنة سيدنا يونس عرف الله قبل المحنة فلما جاءت المحنة نفعته هذه الكلمة هذا أول فرق فرعون ماذا قال؟ قال فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى أما يونس نادى وهو مقذوم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون لاحظ أنت جميع الناس حينما يقع في مأزق في مرض عضال في مشكلة كبيرة أمام شبح مصيبة ينسى كل الشركاء ليته عرف هذه حقيقة وهو في الرخاء أما حينما تأتيه المصيبة حينما تحجق به الأمور حينما يسقط في يده لا يرى إلا الله أنا حدثني أخ صديق أنه طائرة تقل خبراء من بلاد ترفع كلمة لا إله ما في إلا الله لا إله يعني ملحدون هذه الطائرة مرت بسحابة مكهربة وفي جيوب هوائية كثيرة جدا في طقوس قاسي فصار بعضهم يقول يا الله والقرآن ذكر ذلك الإنسان إذا دخل ركب البحر وهاج البحر وماج وأصبحت السفينة العظيمة كأنها ريشة في مهب الرياح عندئذ لا يرى إلا الله إذا الشيء الواقع أن المؤمن يرى أن الله وحده بيده كل شيء هذا يؤكده قوله تعالى والآية دقيقة جدا وشرحتها سابقا ألا إلى الله تصير الأمور تب من كان كانت بيد الله ولا تزال بيد الله وهي دائما بيد الله ولكن أهل الدنيا المعرضون يرون الأمر بيد غير الله أما المؤمن وهو في الدنيا يرى الأمر بيد الله لذلك ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد في شيء آخر سيدنا يونس قال لا إله إلا أنت يا رب يخاطبه وجهًا لوجه. أما فرعون ماذا قال؟ لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. سيدنا يونس قال: لا إله إلا أنت، وكأنه يرى الله معه. أما بن سمع أن في إله لموسى بيده كل شيء. فلما أشرف على الغرق شعر أن إله موسى هو الذي أغرقه. فقال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل يعني ذكر ضمير الغائب دليل إنه غير متحقق لذلك اعرفني في الرخاء أعرفك في الشدة قبلت لا إله إلا الله من سيدنا يونس لأنه كان من المسبحين ولم تقبل من فرعون لأنه لم يكن من المسبحين لذلك حينما تقع في محنة مهما كان مستوى إيمانك مهما كانت نوع عقيدتك مهما كان مستوى توحيدك تقول يا الله لكن إذا كان إيمانك قبل المحنة عظيما تقول يا الله لا إله إلا أنت لك عنده, لك عنده رصيد لك عنده سابقة عمل صالح لك عنده معرفة برحمته لك عنده معرفة بعفوه بقدرته بحبه قال شرعون حينما ذكر هذه الكلمة لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ما قالها تعبدا بل قالها من أجل خلاصه وشتان بين من يؤمن بالله بين من يضطر إلى الإيمان بالله وبين من يؤمن بالله طواعية الآن كلكم يعلم أن العالم كان مقسوم إلى شرق وإلى غرب إلى أمم تقدس الفرد وأمم تقدس المجموع كلا الفريقين تطرفا وعادا إلى الوسط والإسلام وسطي لم يعودا إلى الإسلام إيماناً به ولا اعتقادا بأنه منهج الله عز وجل ولكن طبيعة الظروف التي رافقت هذا التطرف ألجأتهم إلى الوسطية فالذين آمنوا بالفرد إيماناً مطلقا على حساب المجموع، اضطروا أن يعودوا إلى حقوق المجموع، والذين آمنوا بالمجموع على حساب الفرد، اضطروا إلى أن يرعوا حقوق الفرد. إذا عادوا إلى الوسط، هذا معنى قوله تعالى، وكذلك جعلناكم أمّة وسط ففرعون حينما قال لا إله إلا الله قبل أن يغرق، قالها ليتخلص من الغرق. هذا يفسر لنا أن بني إسرائيل حينما أن بني اسرائيل حينما خرجوا من البحر ورأوا قوما يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة قد ماذا رأيتم قبل قليل ألم تروا أن البحر قد أصبح طريقا يبسا قال إنهم آمنوا بموسى ليتخلصوا من فرعون إيمانهم مشوب بمصطلحه لذلك أرق أنواع الإيمان أن تؤمن لأن الله عز وجل هو الخالق ويستحق العبادة هذا ما قنته ربعة العدوية إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكنني رأيتك أهلا للعبادة وما مقصودهم جنات عدن ولا الحور الحسان ولا الخيامة سوى نظر الحبيب فذا مناهم وهذا مطلب القوم الكرام قال بعضهم أن كل الطاعات يأخذها الملك ويرفعها إلى رب العزة إلا كلمة لا إله إلا الله تصعد وحدها وهذا معنى قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يعني في نقطة دقيقة جدا مرت معي في حديث شريف أنه قلته لكم سابقا من يزداد علما ولم يزداد هدى كأنه في خط العلم وخط الهدى خط العلم أن تقرأ كتابا أن تفهمه أن تستوعبه أن تحفظه أن تستمع إلى محاضرة أن تقف عند دقائقها وعند خطوطها الرئيسة والأدل التي قيلت حول أفكارها هذا هو العلم أن تقتبس معلومات حقائق كار، تصورات، قناعات ما هو الهدى إذن؟ من ازداد علما ولم يزداد هدى خط الهدى مقصر عن خط العلم كأن الهدى أن تعرف أن الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله لا إله إلا هو يعني أن توحد الله وأن تعبده يمكن أن أقول لكم إن الدين كله أن توحد الله وأن تعبده القرآن ورد قصص أنبياء كثيرين أن يعبدوا الله مالكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره هذه الآية وردت مكررة عشر مرات أو أقل بقليل مالكم أن يعبدوا الله مالكم من إلهين غيره إذا نحن دين نصار أن تؤمن أنه لا إله إلا الله وأن تعبده نهاية العلم التوحيد نهاية العمل طاعة الله عز وجل رؤية الآثار أنه إذا قال العبد لا إله إلا الله أعطاه الله من الثواب بعدد كل كافر وكافرة والسبب أنه لما قال هذه الكلمة فكأنه قد رد على كل كافر وكافرة فلا جرم أن يستحق الثواب الله عز وجل بالقرآن ماذا أمرنا؟ قال فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم والعلم يقتضي البحث والدرس واليقين والتدقيق والتمحيص والتحضار الأدلة والانتهاء بقناعة ثابتة أما الذي يبقى في تردد وفي شك هذا ليس علما إن الذين آمنوا وما لم يرتابوا بعضهم قال في تفسير حامين عين سين قاف قال الحاء حلمه وحكمه وحجته والميم ملكه ومجده والعين عظمته وعلوه وعزته وعلمه وعدله والسين ثناؤه وسره والقاف قهره وقدرته يقول الله تعالى بحلمي وحكمتي وحجتي ومجدي وملكي وعظمة وعدل وعلم وعزتي وعلوبي وسر وسنائي وقدرتي وقفره لا أعذب في النار من قال لا إله إلا الله لماذا يعذب؟ لأنه عرف أن الأمر كله بيد الله فاستقام على أمره هذا الدين. عرف أن الأمر كله راجع إليه بالمناسبة من يذكر لي بعض آيات التوحيد القرآن الكريم في آيات توحيد رائعة جدا هذه العبادة آيات التوحيد سيد أحمد إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه سيد منير إنك على كل شيء قدير هي الآية دليل على فكرة دقيقة جدا وهي دليل قطعي على فكرة أن أنه لا يوجد في الكون شر مطلق ومعنى الشر المطلق الشر المراد لذاته بس الخير ايضا سيد عبد الحكيم نريد التوحيد آيات التوحيد سيد نور الدين فالذياد. بل لله صعب عبد الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى توحيد نعم. له له الخلق والأمر. له الخلق والأمر. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له الخلق والأمر يعني أي شيء خلقه. أمره عائد إليه توحيد الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل صدّر في الإدريس قل هو الله أحد الله الصمد ما من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد بدنا التوحيد صدّر أبوهي سنة أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربهم نور الدين وإذا الله عاقبة الأمور والله يحكم لا معقب لحكمه إليه يرجع الأمر كله هي متوحدة نعم طيب في <تصفيق> معتز. طيب إن ربي على صلات المستقيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا موثق لها. درس الجمعة. وما يمسك أيضا من الأحاديث صدر. نعم إله مع الله.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 نعم يعني إذا الواحد جمع الآيات التي تعني التوحيد وحفظها جميلة جدا يعني الإنسان يطمئن لأن المخارف أسلاب الخوف دائما أن تشعر أن جهة في الأرض يمكن أن تؤذيك أما إذا شعرت أن الله وحده بيده كل شيء وهو رحيم ودود غني قدير عليم الشعور هذا مصعد ومطمئن طيب. من فوائد هذه الكلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة عند الموت ولا عند النسور وكاني انظر الى أَهْلِ لا اله الا الله عند الصيحه ينفضون شعورهم من التراب ويقولون الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن يعني هذا الشيء المخيف وهو القبر تحت التراب الشيء المخيف فيه الخوف فيه الوحشه أَلَمْ يقل الله عز وجل النار يعرضون ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب من ستة آلاف سنة غدواً وعشيا أما ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم القبر المخيف يغدو روضة من رياض الجنة لماذا؟ لأنهم عرفوا الله فاستقاموا على أمره وحدوه فاستقاموا على أمره أنا كنت أضرب مثالي أنه دخلت لدائرة حكومية في مئة موظف ومعك معاملة لن يستطيع أحد يكتب لك موافق وتأخذ دمار هذه المعاملة إلا المدير العام فهل يمكن أن تتجه إلى ثوار أن ترجو آذنا أن ترجو موظفا بسيطا أبدا ما دام صلاحية التوقيع للمدير العام فقط تتجه إليه وحده ومرة ذكرت لكم أنه ممكن إنسان الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ممكن يكل لك مبلغ كبير جدا في مدينة وأن تركب القطار الذي يوصلك لهذه المدينة يمكن أن ترتكب ألف هلطة في القطار لكن القطار في طريقه لهذه المدينة وسوف يصل في الوقت المحدد، وسوف تقبض هذا المبلغ. قد ترك في في الدرجة الثالثة، ودفعت بطاقة من الدرجة الأولى هي غلطة. قد تختار عربي فيها شبان أخلاقهم شرسة. قد تركب في جهة مخالفة لاتجاه القطار ممكن هي غلطة كمان. كلها قد قد تحس بالجوع الشديد. ولا تدري أن في بعض القاطرات في مطعم في كل أغلاط ولكن القطار في طريقه إلى هذه المدينة وسوف يصل في الوقت المناسب وسوف تقبض هذا المبلغ إذا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لكن هناك غلطة لا تغتفر أن تتجه إلى قطار لا يصلك لهذه المدينة باتجاه معاكِه هو المشكلة أو قطار متوقف ما له علاقة بالحركة إطلاقا فالشرك بالله ليش خطير لأنه أنت تتجه إلى سوى الله عز وجل وما سوى الله لا شيء ليش الإيمان عظيم تتجه إلى من به كل شيء إذا إذا أردتم التفصيل ففصلوا أردتم الإيجاز فأوجزوا الإيجاز لا معبود بحق إلا الله لا يستحق أن تعبده إلا الله لا إله إلا الله نهاية العلم طاعته نهاية العمل أوى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد يقول أربع مرات اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيداً وأشهد وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك وَإِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهِ ثَقًّا مِنَ النَّارِ يعني ينقذه من النار من شهد هذه الشهادة هو الحقيقة بالعصور المتأخرة صار فيه شيء اسمه كلام فارغ ما له معنى صار فيه شهادات مزورة أما في الأصل حينما تشهد أنه لا إله إلا الله هذا تراه رؤية وعندئذ تطبق أمر الله عز وجل إذا كان آخر الزمان لم يكن لشيء من طاعة الناس فضل كفضل لا إله إلا الله قال لأن صلاتهم وصيامهم يشوبها أنواع من الرياء والسمعة ولا إخلاص في شيء منها أما كلمة لا إله إلا الله فهي ذكر الله والمؤمن لا يذكرها إلا عن تصميم قلب هذه من فوائد لا إله إلا الله الحقيقة أن الإنسان حتى يأخذ شهادة علمية يحتاج إلى بذل جهد أما حتى يتحقق من هذه الكلمة لا بد من بذل جهد يعني الإنسان من دون جهد من دون اقتطاع من وقت الثمين من دون متابعة من دون تحليل درس تأمل بحث يصل للإيمان بهذه الكلمة إن لم يؤمن بها فعمله مشوب بالشر يعني الإنسان أنت بعصني إذا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وزوجكم إلى آخر الآية أحب إليكم من الله ورسول ورسوله وجهادا في سبيله فتربصوا يعني أنت أنت متى تعصي الله عز وجل إذا رأيت شيئا دونه رضاه أثنا من رضاه أبدا كنت أقول هذه الكلمة من يقول الله أكبر ويعصي ربه بالتحقيق إذا أطاع زوجته وعصى ربه رؤيته القلبي أن رضاها أثمن عنده من رضاء الله عز وجل قولا واحداً حينما تؤثر شيئاً مما سوى الله على طاعة الله أنت ترى أن هذا الشيء أكبر من الله لأن إرضاء الله درجة ثانية عنده أما إرضاء هذا الإنسان درجة أولى فالإنسان كلما تحقق من كلمة لا إله إلا الله انضبط ما رأى مع الله أحدا أرجو الله سبحانه وتعالى هذه كلمة التوحيد هذه شعار الإسلام هذه الكلمة التي يعني يقولها الإنسان إذا أسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله التوحيد والإيمان بالرسالة ثم الطاعة الإيمان بأنه لا إله إلا الله والإيمان برسالة النبي عليه الصلاة والسلام ثم عبادة الله من خلال طاعة الله ورسوله هذا هو الدين بقي نقطة واحدة يعني الإنسان كيف يستزيد من الإيمان بهذه الكلمة في أسهلناها في أسماء الله الحسنى أنه إله معبود الله عز وجل من أسمائه أنه إله ولا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله مرة يعني للترسيخ فقط من الذي يستحق العبادة؟ هو الخالق إذا لا خالق إلا الله من الذي يستحق العبادة؟ هو الرازق لا رازق إلا الله القوي لا قوي إلا الله الكريم لا كريمة إلا الله الجميل العالي العليم المعز المذل المحي المميت الحسيب الرقيب الشهيد يعني أسماء الله الحسنى كلها يجب أن تتحقق منها عند ان تعلم أنه لا يعبد إلا الله عز وجل السؤال الآن قبل أن ننهي الدرس كيف نستفيد من الإمام بهذه الكلمة يعني هو معرفة أمر الله شيء ومعرفة الله شيء آخر هذا من باب معرفة الله سيد منير الكون خلقه والأحوادث أفعاله والقرآن كلامه أنت ممكن من القرآن الكريم الآيات التي تدل على التوحيد يعني إذا كان إيمانك بأن هذا القرآن كلام الله والله يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم يقول له الخلق والأمر يقول إليه يرجع الأمر كله يقول ما يفتح الله لناس من رحمتين فلا يمسي كلامه هذا الدليل النقلي العقلي حينما ترى أن هذا الكون في انسجام في إله واحد في نظام دقيق التفكر في الكون قد يوصلك إلى الإيمان بلا إله إلا الله. وإذا تأملت في أفعال العباد في الأفعال الإلهية، يعني وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، إذا رأيت المستقيم أكرمه الله، ورأيت المرابي أحقه الله، رأيت المنحرف المعتدي دمره الله، إذا رأيت أن هناك أفعال مؤداها العدالة، هذا الشيء يمكن أن يرسخ إيمانك بلا إله إلا الله يعني نزداد إيمانا بهذه الكلمة عن طريق التفكر في الكون أولا وعن طريق تدبر آيات الله ثانيا وعن طريق النظر في أفعال الله ثالثا إلا أنه التحفظ في آخر فقرة أن الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا دار عمل وجعل الآخرة دار جزاء أما إذا جاز في الدنيا فهذا جزاء ما اسمه ردعي ردعي لبقية المسيئين وإذا أكرم المحسن هذا إكرام تشجيعي لبقية المحسنين أما الحساب الكامل وإنما توصون أجوركم يوم القيامة والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد